بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو يقي قسم من قليل نوزد عليك أودد عليه ورتد القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا تقيلا إننا جهة الليل هي أشد وطآ وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا وادخل اسم ربك وتبسل إليه تبتيلا رب المشرك والمغرب لا لا اله الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذري والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تُرجَفُ ٱلأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا فأرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعطوا فرعون الرسول فأخذناه أخلا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثة الليل ورصة وتلثة وطائفة من الذين معك والله يخذر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم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 وأقرموا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفورا رحيم